الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما ينبغي أن نقدم بمقدمات مهمة يحتاجها الإنسان قبل شرح هذا الحديث وهذا الشرح يكون تربية لنفسي أولا ولإخواني ثانيا وينبغي على المسلم دائما أن يجدد النية ويصلح العمل ما استطاع فإن الله عز وجل سائله عن رعيته أول أمر أنبه عليه أن البخارية رحمة الله عليه روى هذا الحديث في باب العشرة مع النساء وهذا الباب باب حسن معاشرة الرجل للمرأة وحسن معاشرة المرأة لزوجها باب مهم عليه صلاح البيوت وإذا صلح البيت صلح خارج البيت فإن الرجل إنما يلقى الناس بقلبه فإذا تكدر عليه قلبه وخاطره بما يجري في البيت تكدرت عليه أموره خارج البيت لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما استفاده المرء المسلم بعد تقوى الله عز وجل امرأة صالح لأنها تعينه على تقوى الله عز وجل أول تنبيه أنني أقول هذا الباب مهما استعمل المرء حسن الآداب رجلا كان أو امرأة فلا بد من وقوع شيء من الخلاف بين الرجل والمرأة بل بين جميع بني آدم فهذه سنة لازمة لبني آدم لا ينفكون عنها فإن الله عز وجل مزج خير الدنيا بشرها وإن الخير المحضى إنما هو في الجنة فقط كما قال الله عز وجل ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون وقال تعالى وجعلنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وأصله في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تلج الجنة صوارهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون فيها آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم من الألوة ورشحهم المسك لكل واحد منهما زوجتان يرى مخ ساقها من وراء العظم من الحسن لا بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب رجل واحد فأشار بقوله صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة لاختلاف بينهم ولا تباغط إلى أن هذا ليس موجوداً في الحياة الدنيا فما من معشر اجتمعوا رجالاً فقط أو نساء فقط أو رجالاً ونساء إلا وقع بينهم من الاختلاف وحيانا من التباغض ما يقدره الله عز وجل أما المكان الذي لا اختلاف فيه فهو الجنة فقط المكان الذي لا تباغض فيه فهو الجنة فقط أما دار الدنيا فشرها ممتزج بخيرها وحلوها ممزوج بشرها وصفاؤها مختلط بكدرها فعلى العبد رجلا كان أو امرأة ألا يجزع من الكدر الذي يمر به في حياته الزوجية أو في غيرها ويعلم أن هذه سنة لازمة لبني آدم لم ينفك عنها حتى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فمن باب أولى ألا ينفك عنها غيره التنبيه الثاني أنني أقول إن كثير من الناس إذا قرأ أو سمع ما يتعلق بالعشرة بين الرجل والمرأة فإنما يقرأ أو يسمع ليبحث عن له من الحقوق لينتفع بها ولا يبحث عن يجب عليه من الحقوق لأدائه وهذا خطأ فإنه يجب على الزوج ويجب على الزوجة بل يجب على كل مسلم عموما أن يبحث عما يجب عليه ليؤديه ولا يبحث عما له لينتفع به وهذا فيه فائدتان الأولى أنه يفعل هذا أداء لعبودية الله عز وجل فحق الرجل على المرأة عبودية وحق المرأة على الرجل عبودية فالعاقل من يبحث عن هذه العبودية ليؤديها ليخرج من تبعتها ففي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف وفي صحيح بن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت فقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام أداء المرأة للصلاة عبودية وصيام شهر رمضان عبودية وحفظها لفرجها عبودية وطاعتها لزوجها عبودية فالرجل يبحث عن حق المرأة لأنها عبودية ليؤديها والمرأة تسأل عن حق الرجل لأنه عبودية لتؤديها لكن الذي دمر حياتنا أننا نبحث عن أغراضنا لا نعبد الله عز وجل بهذه العشرة فإذا جاء مثلا برنامج في قناة فضائية وتكلم أحد الشيوخ عن حق الرجل على امرأته أحب الرجل أن تسمع المرأة هذه المحاضرة لماذا؟ لا لتقوم بهذه الحقوق عبودية لله عز وجل ولكن لأنه ينتفع بهذه المحابرة وكذلك إذا سمعت المرأة ما يتعلق بحقها على الرجل تريد أن يسمع الرجل هذا وأن يقرأه الرجل لماذا؟ لأنها المنتفعة من وراء هذا فصرنا نبحث عن حفوظ أنفسنا لا نبحث عما أوجبه الله عز وجل علينا من العبودية لأدائها وهذا جلب علينا شرا وذلك أيها الإخوة أن المرأة أحيانا يدركه الفتور والملل في حياته الزوجية بل ربما يقال إن غالب حياة الناس هكذا فهذا الرجل الذي أدركه الفتور والملل لا يستطيع أن يتكلم مع مرأته ولا أن ينطق بكلمة طيبة لماذا؟ لأن الذي يحركه هواه فإذا لم يجد نفسه طيعة بهذا الكلام لم يفعل ولكن لو أننا نسأل وندرس هذا الموضوع أداء للعبودية التي علينا لتغير المر. فإن المرء قد يفعل كثيرا مما تحبه المرأة ابتغاء للأجب ولو كان لا يحبها. فكم الرجل لا يحب المرأة وكم من مرأة لا تحب زوجها وفي الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي القاصر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنك مهما أنفقت من نفقة فهي صدقة حتى اللقمة في فمرأتك في مرأتك أي في فم مرأتك فالرجل إذا وضع اللقمة في فم المرأة لا شك أن المرأة تتلزز بهذا وكذلك الرجل لكن هو لماذا يفعلها هنا يفعلها عبودية لأن نبيه بيّن له أنه لو أخرج درهما فتصدق به على الفقراء كان هذا الفعل ليسيروا أعظم أجراً من هذا الدرهب الذي ينفقه على الفقراء والمساكين فصار المرء يتعامل مع المرأة من باب آخر هو باب ابتغاء الأجر وأداء للعبوذية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم وفي بضع أحدكم صدق قالوا قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر فقال عليه الصلاة والسلام أفرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر فانظر إلى قول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أيأتي أحدنا شهوته فهذا هو حال الناس الرجل إذا أحسن عشرة المرأة لما يأتي شهوته متى يطعم الرجل المرأة من طعامه ويسقيها من شرابه ويلاعبها إذا اشتهاها أما إذا فقد هذا المعين فإنه لا يفعل وكذلك المرأة وبهذا فسدت أغلب الأسر وانهدمت غالب البيوت لكن لو درست الأمر من جهة أخرى وهي جهة أن هذا الباب كله باب عبودية وأننا نبغي الأجر من ورائه نطق الأخرص لأنه يبغي الأجر كم من امرأة أيها الإخوة تتمنى كلمة من زوجه في رسالة وهو لا يفعل لماذا لأنه لا يجد من قلبه معينا لأن يكتب رجل متزوج له سنوات والحياة ملآنة بالمشكلات ضعف عزم قلبه أصابه الفتور والملل كيف يكتب ولمن يكتب ولماذا يكتب لكن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وهو النواس بن سمعان رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمن أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سق الرجل إمرأته الماء أجر فذهب إلى بيته وسق مرأته الماء وحدثها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لماذا فعل هذا الصحابي الجليل هذا الفعل لا شهوة ولكن ابتغاء للأجر فتسعد المرأة ويؤجر الرجل والله عز وجل يقول وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل فالمودة والرحمة بيد الله عز وجل لا بيد غيره الأمر الثاني أننا ينبغي أن نتعامل مع هذا الموضوع من جهة إبراء الذمة وأباء للحقوق فللرجل على المرأة حق والمرأة على زوجها حق فهذه حقوق وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال لا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزوجك عليك حقا وفي صحيح مسلم من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال آخا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأب الدرداء رضي الله عنه فزار سلمان أب الدرداء فوجد امرأة أب الدرداء متبذلة يعني لا تلبس ملابس التزين لزوجها وكانت المؤاخات في أول الإسلام قبل نزول الحجاب فقال لها سلمان يا أم الدرداء ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء رضي الله عنه فصنع لسلمان طعاما وقال كل فإني صائم فقال سلمان ما أنا بآكل حتى تفطر فأكل أبو الدرداء رضي الله عنه فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم أي يصلي من أول الليل فقال له سلمان نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له سلمان نم فنام فلما كان آخر الليل قال له سلمان قم الآن فصليا جميعا ثم قال له سلمان إنا لأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا ولجسدك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا فذكر ذلك أبو الدرداء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال صدق سلمان ففي هذين الحديثين أن للمرأة على زوجها حقوقا وكذلك أيضا للرجل على مرأته حقوقا حينئذ إذا قلت أنا سأتكلم في باب العشرة بين الزوجين ترى الرجل يسأل عن حقه على مرأته والمرأة تسأل عن حقها على زوجها لكن العاقل لا يفعل هذا بل يسأل عن حق امرأته عليه ليؤديه خروجا من تبعة الحقوق فكم من رجل دخل النار بسبب مظالم العباد وبسبب أنه قصر في حقوقهم كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله منها فإنه ليس ثم أي يوم القيامة دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ من حسناته لأخيه فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه فالتبعات تأكل الناس أيها الإخوة فأنت الآن تعلم سل عن حق المرأة عليك لأنه حق يجب عليك أن تؤديه ابراء لذمتك حتى تنجو من النار يوم القيامة وعلى المرأة أن تسأل عن حق زوجها لتؤديه فكم دخل النار رجل صالح بسبب مظالم الناس ولا تغتر بصالح عمل فإن التابعات تأكل الحسنات وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا فيأخذ من حسناته فيقضى لهذا من حسناته ويقضى لهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطيئات الناس فطرحت عليه ثم طرح في النار فانظر أيها العبد كيف دخل النار صاحب الصلاة والصيام والزكاة دخل بالحقوق بتبعات الناس عليه وهذه تعقب المرأة يوم القيامة حسرات ما بعدها حسرات من وجهي الوجه الأول حسرة على حسنات تعب فيها المرء وكد فيها في أيام مديدة وأعوام عديدة رآها يوم القيامة تنتقل من صحيفته إلى صحيفة غيره وضاع عليه عمل العمر والوجه الثاني حصرة لسيئة اجترحها غيره ولخطيئة حصلها سواه ثم حوسب هو بها يوم القيامة فدخل النار فيوم القيامة أيها الإخوة يوم الحسرات يوم الندم حيث لا ينفع الندم فأهل العق وأهل الدين لا يبحثون عما لهم لينتفعوا به ولكن يبحثون عما هو عليهم من الحقوق ليؤديها أحدهم ويبرأ من التبع ففي سنن أبي داود من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه لم يقل ما حقي على امرأتي وهو رجل وهو زوج يسأل عن حقوق مرأته ما حق مرأة أحدنا عليه فقال عليه الصلاة والسلام تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت وفي مسند البزار من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن مرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته فقال لها صلى الله عليه وسلم حقه أن لو كانت به قرحة فلحستها المرأة أو انتفر من خراه صديدا أو دما فلحسته المرأة ما وفت حقا انظر إذا ذكرنا هذا الحديث وقلنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتثر من خلاه صديدا فبعض النساء يتأففن من مجرد النطق أفهذه تلحسه التي لا تطيق سماع الكلمة أفهذه تقوم بها فليراجع المرء نفسه أيها الإخوة فانظر إلى الصحابة يسأل الزوج عن حق الزوجة وتسأل الزوجة عن حق الزوج لماذا؟ خروجا من التبعات وإبراء للذمم وأداء لعبودية الله عز وجل أما نحن فإنما يسأل الرجل عن حقوقه على المرأة وتسأل المرأة عن حقوقها على الرجل لماذا؟ يستمتع الرجل بحقوقه وتستمتع المرأة بحقوقها فشتان ما بيننا وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ونحن كما قال القائل ورثنا المجد عن آباء صدق أسأنا في ديارهم الصنيعة إذا المجد القديم توارثته بنات السوء أوشك أن يضيع وكما قال الأول أبواب أجدادنا منحوتة ذهبا فها هياكلنا قد أصبحت خشبا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ونجعله في ميزان الحسنات وأن يتجاوز به عن السيئات إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله